وما أبرئ نفسي إن النفس لا أمارة إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي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 ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم, فعرفهم وهم له منكرون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 منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون